بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ا اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا 124- كيف بنيناها كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعلنا الله الها اخر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 يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم انمها وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجحنم امهل وتقول هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء البمنيب ودخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بقشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألق السمعة وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من اللقوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وق إلى ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير